بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بايه كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وصدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَّا هُم مِنْ دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 فهذا الذي يذكر آلِهَتَكُمْ وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم لهم جزاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم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 ونجيناه ولوطا إلى الْأَرْضِ التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بِأَمْرِنَا وأوحينا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 باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر واتيناه واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظُّلُمَاتِ أَلَّا لا إله إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا من الظالمين إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا وَيَدْعُونَنَا ورهبا وكانوا وَكَانُوا لَنَا خاشعين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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون